خذوا من دون الله شفاعة قل أو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميع لهم ملك السماوات والأرض لهم ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده ما أزذت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه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 إن العذاب يوم القيامة وبدالهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون